وَماَا جَعلنا عِددتَهم إِلَّا فتْنَةَ للَِّذينَ كَفرَول يَْستَيقٍ لَستَيقين الذي نَوطُ الكتابابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آمَنوا وَزْدَادَ الذيينَ آمنُ إمانَ وَلَا يَْتابَ الذي نَوط الكِتابَ وَمُؤمنِنونَ وَليَقُون.